تخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لأبائهم تبرت. كلمتا تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبل وهم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 اِلٰهًا لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهٖ اِلٰهًا لَّقَد قُلْنَا اِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهٖ آلِهَةً لَّوْلَا يَاْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن ظَلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إيه إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولو تفلحو إذا أبدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال بنو عليهم بنيان ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذا عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه ورابعهم كلبهم ويق ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 أمره فرطاً وقل الحق من ربك فما يشاء فليؤمن.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 Oh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 أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من التراب، ثم من نطفة، ثم سواك رجلاً، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحداً، ولولا لئذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذ إن ترني أنا أقلّم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 هو خير سوابا وخير عقوبا وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِمَاءٌ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَ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 يا الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقى ورأى المجرمون أن رفضن أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصريفا.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 تدعهم إلى الهدا فليهتدى إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو يأخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجدون من دونه موئلا وتلك القراء أهلكناهم لما ظلموا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 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرض للذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكره وكانوا لا يستطيعون سمعا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 Samhäll allah livan hamidah Röbbena wala kalhamd Allaha Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allaha akbar Allah Akbar, Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah.